بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى نشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تهينا في اللقاء الماضي بحمد الله من كتاب الزكاة في كتابنا الذي نشرحه كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد انتهينا من كتاب الزكاة كما رغب بعض الإخوة أن يكون هناك كلام عن المسائل المعاصرة أو النوازل والمسائل التي سجدت في زماننا بلعل هذا اللقاء يكون في النوازل والمسائل المعاصرة في باب الزكاة وقبل الشروع في هذا نذكر بما مر معنا من شروط الزكاة لأن كثير. من المسائل المعاصرة تنبني على أن تكون إما مسألة متعلقة بشرط الزكاة أو مسألة تعلق بماذا بالأنصناف الوالد واجبة في ماذا في الزكاة أو تتعلق بالأصناف ماذا الذين تجب فيهم الزكاة وهو الأصناف الثمانية فلا تعد هذه المسائل أن تخرج عن هذه الأمور الثلاثة اولا شروط الزكاة كما تقدم معنا الحرية فلا تجب على الأبد ولا على السيد ولا على المملوك، والشرط الثاني الإسلام فلا تجب في على الكافر، ثم الشرط الثالث وهو الذي سنتعرض له ملك النصاب ملك ماذا النصاب الواجب الذي عينه الشارع، ثم كذلك الشرط الرابع استقرار الملك استقرار الملك وقد نبدأ بهذا الشرط استقرار الملك، ثم أخيرا مضي الحول فلا تجب الزكاة إلا في ماذا إلا على ما مضى عليه الحول الا في أي شيء الا في نتاج السائمه والخارج من الأرض فلا يجب عليه ماذا فلا يجب عليه تمام تمام الحول تمام الحول وقد ذكرنا ان الاموال التي تجب فيها الزكاه هي ماذا اولا بهيمه الانعام فتجب في الابلي والشياه والبقر وذكرنا ما الواجب فيها ثم ذكرنا انها تجب في الذهب والفضه اجماعا ثم ذكرنا أنها تجب في الخارج من الأرض فما سقيا من الأمطار والأنهار والعيون أو كان عثريا أو كان بعلا فإنه ماذا ففيه العشر وما سقيا بمؤونة كآلات النضح وما جد الآن من حفر الآبار وسائل الري وغيرها فإنه يجب في ماذا نصف عشره نصف عشره ثم ذكرنا بعد ذلك الزكاة في ماذا في الخضروات والزكاة في الحبوب والزروع والثمار وقلنا ان الزكاة واجبة في الأصناف الأربعة من الحبوب وهي ماذا الحنطة والشعير وفي الثمار التمر والزبيب اتفاقا اتفق العلماء على ذلك واختلفوا فيما عداها ورجحنا أنه يقاس عليها ما كان ماذا ما كان علته أن يكون ماذا قوتا مدخرا قوتا مدخراً فكل ما كان له صفة القوت كالأرز مثلاً أو الادخار كالذرة أو كماذا؟ كالدقيق وغيره فإنه له صفة ماذا؟ الادخار والقوت فإنه ماذا؟ فإنه تجب فيه, فيه الزكاة ولا تجب في الخضروات ولا تجب في الخضروات التي لا تقتات ولا تدخر ثم ذكرنا وجوب الزكاة في العسل وأن الزكاة فيه ماذا؟ على الصحيح أنها, أنها واجبة وختمنا بمصالف الزكاة بمصالف الزكاة التي هي ماذا مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله ماذا إنما الصدقات للفقراء والمساكن هذه المقدمة مهمة في ما سياتي أولا النوازل ما هي إذا قلنا النوازل المعاصرة في كتاب الحج أو في كتاب الزكاة أو في كتاب الصيام أو في كتاب الصلاة النوازل هي ماذا القضايا الفقهية المستجدة القضايا الفقهية المستجدة والتي لم تكن ماذا في العصور الاولى لم تكن في العصور الأولى او لم تكن للفقهاء فيها كلمه معروفه وراي معروف فمثلا الان في مكبرات الصوت الاذان بمكبرات الصوت هذه مساله معاصره لم تكن ماذا لم تكن ماذا موجوده سابقا فما حكم الاذان في مكبرات الصوت مثلا في الزكاه ما حكم مثلا الان الزكاه في الاسهم الأسهم الآن أصبحت في كل بيت ما من أحد إلا غالباً له سهم في أي جهة فهل لهذه الأسهم زكاة طيب في الحج الآن ما حكم السجد الآن من بعض نوازل الحج لو سألك سأل فقال أنا ما معي تصريح فهل يعني يجب علي الحج وأنا لم حج في عمري هذه نازلة ونقصد بالنازلة القضية أو القضايا الفقهية المستجدة التي لم يكن العلماء السابقين فيها ماذا فيها كلام طيب ما هو موقف طالب العلم أو العالم من هذه القضايا الفقهية المستجدة يجب على العلماء ماذا بحث هذه القضايا بحث هذه القضايا وهذا ما نكرر دائما أن الفقه علم ماذا يتجدد فما تكاد تأتي يوم لو تنزل بك ماذا بك نازلة أو مسألة أو واضح هذه المسائل والنوازل لا بد أن يكون للعلماء الفقهاء خاصة أن يكون لهم دور في بيانها وهمنا من هنا نشأت ما يسمى مثلا بهيئات العلماء كبار العلماء واللجان العلميه مثلا للفقهيه وجمعيات الفقهاء وبعض بيوت ماذا نقول بيوت مثلاً بيت الزكاه مثلا هذا يعنى بالقضايا المعاصره في ماذا في الزكاه وبعض القضايا الفقهيه مثلا المعاصره طيب كيف نعرف النازله اول يجب تصوير النازله تصويرا صحيح فمثلا الآن عندنا مساله حكم صرف الزكاه لبناء او شراء بيت سكني ما حكم صرف الزكاة فيها أول نحتاج أن نصور المسألة تصويراً صحيح أن نتصور المسألة المقصودة ثانيا دور الفقيه أن ينزل هذه المسألة ويكيفها على أقرب مسألة فقهية وينظر أقوال العلماء فيها واضح؟ فهذه المسألة تخرج على أي شيء؟ تخرج على مسألة ما الذي يعطاه الفقير والمسكين من مقدار الزكاة هل يعطى زكاة؟ ما يكفي يوم أو ما يكفي ستة أشهر أو ما يكفي سنة تذكرون مرة معنا في من قال يكفي أن تعطي ماذا ما يكفي مثلا أيام أو ما يكفي ستة أشهر أو ما يكفي سنة فإذا قلنا في مثل هذا تخرج عليه المسألة وسنذكرها الآن بالمثال التفصيلي طيب ثم بعد ذلك تظهر ماذا حكم المسألة بعد أن تظهر صورة المسألة يظهر حكم المسألة وهذا الذي نسميه الآن الاجتهاد الجماعي المعاصر يجب على عضاء المجامع وعلى الهيئات العلمية الكبيرة جيد أن تعنى بماذا بالاجتهاد الجماعي الذي يؤخذ فيه برأي ماذا برأي واحد أن يؤخذ فيه برأي واحد وقد تختلف الآراء لكن الغالب أنه مثلا يكون فيه الرأي واحد مثلا المسألة الآن ما يعرف بالتورق هذا في البنوك أكثر الناس الآن يتعامل مع البنوك على أساس التورق يريد مال ورق جيد يريده حاضرا فماذا يفعل يذهب إلى البنك ويقول للبنك أنا أريد مئة ألف ريال فيقول البنك طيب نحن الآن سنشتري سلعة من السوق جيد وسنبيع هذه السلعة نملك نبيعها عليك جيد ثم نبيعها لك واضح ونعطيك النقد فمثلا يقول هذه السلعة إما حديد أو أسهم في شركات كما تفعل بعض البنوك الآن فيقول نشتري لك هذه الأسهم بمئة ألف ريال طيب ثم ماذا نحن نبيعها لك بثمانين ألف أو تسعين ألف طيب يحتاج طبعا البنك لن يقدم لك هذه الخدمة مجانيه هو يريد أن يأخذ ماذا يعني يأخذ أن يأخذ مكسبه فهو يرى أنه يبيع لك بماذا بالأجل فندخل في مسألة ماذا بيع بالتقسيط وبيع الأجل وبيع التورق التورق قديما كان ماذا أكثر علماء على على جوازه جيد طيب دخلت الآن معها أكثر بمسألة هذه المسائل مؤاصة يحتاج هو شيء أن يتصورها طالب علم، ثم بعد أن يتصورها يكيفها على المسائل السابقة القريبة منها. جيد قد تتنازع المسألة أكثر من مسألة سابقة ليست مسألة ولا مسألتين قد تتنازع المسألة مسائل كثيرة. ثم يخرج الفقيه او العالم فيها برأي ماذا؟ برأي ظاهر جيد يبنى على هذه المسائل. بس نأخذ اليوم جملة من المسائل في الزكاة. لكن تحتاج منكم يعني إلى انتباه. لأجل لا نضطر الإعادة كبير. خلنا نبدأ بمسألة سهلة في هذا الباب مثلا صرف الزكاة كما بدأناها قبل قليل لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين أولا في النوازل يعني مؤلفات كثيرة مثلا أفضلها هذا الكتاب اسمه نوازل الزكاة جيد دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة للدكتور عبد الله كتاب جميل وقد اعتمدت عليه كثيرا في مساء اليوم وهذا كتاب اسمه زكات الديون المعاصرة زكات الديون المعاصرة للدكتور عبد الله العايدي وهو يعني كذلك جميل دراسه تأصيلية تطبيقية في الزكات الديون كيف تزكّ الديون المختلفه بانواعها وهذا كتاب في زكات الأسهم دكتور محمد السواد في الزكات الأسهم فقط يتكلم عن كيف تزكّ الأسهم التجارية والأسهم الزراعية والأسهم الصناعية إلى غيره زكات الديون المعاصرة للدكتور عبد الله العايدي وهذا زكاة الأسهم للدكتور محمد السوات وهذا نوازل الزكاة عيد للدكتور عبد الله الغفيري وهو أوسعها وحقيقة من أجودها وقد استفدت كثيرا منه وأخيراً المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة لأيمن بن سعود العنقي هذه الأربعة رجعت لها في هذه المسائل ولخصت لخصتها وحاولت أقربها وبسطتها ان تعم في المسألة قد يمر معنا الآن تقريبا حتى اثنين فقهية معاصرة في الزكاة فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ. نوازل المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة ايمن العنكري كلها جيدة بحوث علمية طيبة يعني وفي غيرها لكن هذه أشهرها بس في يعني مسألة طيب نحن ذكرنا في الشروط من الشروط الزكاة الإسلام وذكرنا من الشروط الزكاة ماذا الحرية ثم ذكرنا ملك النصاب وأن يكون النصاب ماذا مملوكا كاملا واضح على هذا الشرط من عليه مثلا من عليه دين عنده مئة الف ريال جيد وعليه دين خمسين الف ريال نعد هذا ماذا؟ قد ملك النصاب لأن قلنا النصاب في المرة الماضية قد يقاس بالفضة قد يقاس بالذهب على الخلاف الذي ذكرناه من العلوم يقول الفضة منهم يقول الذهب فن هذا باتفاق أنه ماذا؟ ما النصاب هذا الذي عنده مئة ألف ريال وعليه زكات خمسين ألف ريال عليه دين خمسين ألف ريال وعنده قسط شهري للبنك بألف ريال كل شهر وجبت عليه الزكات كيف يزكي؟ نتفق على أن هذا ماذا؟ قد ملك النصاب. قد ملك ماذا النصاب طيب هل استقر الملك استقر الملك لكن استقرار الملك اشكال فيه هذه دخل عليه الدين ودخلت عليه ماذا الديون الاخرى جيد فماذا يفعل مثل هذا انتبهوا معي نقول ان كان الدين حالا خمسين الف حالة فماذا يفعله يأخذ من الخمسين مئة الف خمسين ويزكيها وماذا عفوا ويرد بها الدين لان الدين حال إن كان الدين مؤجل ليس حالة فما الواجب عليه وعليه القسط الثاني نقول يأخذ قدر القسط وماذا ويدفعه قسط ألف ريال يأخذ من المئة ألف ريال ألف وماذا ويدفعه سيبقى عليه الزكاة كم تسعة وتسعين ألف السؤال هل ينقص من التسعة وتسعين ألف الخمسين ألف لا تنقص لماذا لأنها مؤجلة وليست حالة فالملك هنا يعتبر تقريبا تام إلا أنه أشكل عليه هذه الأمور لكن لأنه مؤجل اعتبرناه ماذا تام من الملك واضح نعم ستأتي التطبيقات يعني في هذه القضية إن شاء الله طيب نبدأ المسألة للصرف الزكاة المسألة صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين أولا هذه المسألة ترد إلى أي باب أصناف الزكاة مصارف الزكاة الثمانية فردها للفقير والمسكين الذين هم من أهل الزكاة فنقول يتخرج الحكم لدى الفقهاء في هذه المسألة في مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين فبناء على رأي الجمهور المانعين من إعطائه أكثر من كفاية السنة الجمهور يرون أنه يعطى فقط كفاية السنة فإنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقير والمسكين وأما على القول بأنه يجوز إعطائه هذا القول الرابع يجوز إعطائه كفاية العمر نعطيه ما يكفي ماذا؟ العمر فماذا يكفي في كل سنة؟ عشرة ألاف ونقول نعطيه مثلا عشرة في عشرين نعطي مئتين مثلا ألف فهذا نسميها كفاية ماذا كفاية العمر تقريبا فعلى القول بجواز إعطائه كفاية العمر ماذا نقول يجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقير والمسكين فلو وجد الفقير والمسكين الذي لا يجد قدرة على ماذا على أن يمتلك بيتا أو مسكلا لائقا به وقد لا يجد أحيانا قيمة إجاره محسنت. فنقول يجوز أن يعطى من الزكاة بشروط الشرط الأول جيد، لا يكون الفقير هذا قويا ماذا؟ مكتسبا كما ذكرنا في الحديث جيد إني أراكم ماذا؟ شابين لما رأاه قويين مكتسبين فقال إني لا ماذا؟ لا أمنعكم هذه الزكاه لكن ماذا قال لهم ان شئتما اعطيتكما ولكن لا حظ فيها لقوي مكتسب جيد الا يكون الفقير قوي مكتسبا يسد كسب حاجته لو اكتسب لاجل لا يكون هناك فتح باب للمساله الثاني أن تكون قيمة البيت مناسبه لحال الفقير بلا اسراف ولا إقتار يكون بيت ماذا بيتم بقدر ماذا بقدر هذا الفقير الثالث الا توجد انتبهوا معي اخوان الا توجد وجوه صرف ضروريه عاجله اهم من ماذا اهم من هذا الباب تقتضي الصرف الفوري للاموال الرابع ان غلب على الظن تحصيلهم بقوتهم وكسبهم تحصيلهم على قيمه الايجار السنوي ماذا نقول نقول لا يجوز دفع ماذا الزكاة في شراء البيت أو بناء المسكن واضح لا. المسألة الثانية كيف إذا كان قوي مكتسب قادر على التكسب فإننا لا نجيز له أن لأجل الإيجار فهو داخل في الفقير والمسكين ونفقة الإيجار عشر ألف هي ماذا هل تعد انتبه هل تعد نصف مؤونته أو مؤونة سنة أو مؤونة العمر تعد مؤونة سنه والجمهور على جواز أن يعطى الفقير والمسكين مؤونة سنة فإذا وجد الفقير والمحتاج فيجوز أن يعطى من الزكاة ماذا لإيجار طيب ما الطريقة لا تعطيه رب الدار فتقول هذا إيجار فلان لا لأن ماذا نشترط في الفقير والمسكين أن يتملك المال طيب أنت تخشى أن تعطيه فلا يدفع في الإيجار قل لا فتقول له هذا, هذا المبلغ خمسة عشر ألف ريال إنما اعطيتك إياه وملكتك إياه على أن تدفعه إيجارا ولا أحله في غيره هذا مخرج وهو ماذا في ذمتي واضح؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز إعطاء الفقير والمسكين قيمة أجرة المسكة بشرط أن لا يكون قويا مكتسبا الثاني من الشروط المسألة. أن لا يكون أي لا يكون هناك مصرف أهم من مصارف المهمة ثالثا أن لا يكون لدى هذا الفقير في إجاره ماذا إسراف فيأخذ شقة كبيرة غالية الثمن في مكان معروف بغلائه فماذا نقول هل يجوز دفع الزكاة له؟ لا يجوز إنما يكون في وسط يليق به واضح المسألة نعم أحسن الأصل حفظوا هذه القاعدة أخوان وهو ضابط في باب الزكاة الأصل أنه يجب تمليك المال للأصناف الثمانية فالفقير يعطي المال المسكين يعطي المال العامل عليها يعطي المال كلهم يعطون المال جيد لكن لك أن تشترط عليه في عطائه للمال أي شيء تشترط وجه الصرف طيب مسألة الثانية صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلب الفقراء قد يوجد طلبة علم شرعي يدرسون وهم فقراء أو يدرسون في بعض البلدان علوم النافعة كالطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها ويحتاج وهم فقراء هل يدفع لهم من الزكاة هل يجوز لقريبهم أو لأحد يعرفهم أن يدفع لهم من الزكاة فنقول عامه الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للفقير المشتغل بطلب العلم الشرعي، إذا عجز عن الجمع انتبه، إذا عجز عن الجمع بين العلم وماذا والتكسب طيب. ويتضح ذلك لدى الحنفية والمالكية الذين يجيزون إعطاء الفقير من الزكاة وإن كان قادرا على ماذا على التكسب لتحقيق وصف الفقر فيه وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يشترطون الاستحقاق الفقيري للزكاة ألا يكون ماذا ألا يكون قويا مكتسب ومما تقدم يتبين اتفاق المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقير المشتغل بالعلم الشرعي أو العلم الذي النافع كالطب الآن والهندسة وغيرها. جيد فنقول الفقير المشتغل بالعلم النافع الشرعي وغيره إذا لم يمكنه الجمع بين طلب العلم والتكسب فيجوز أن تدفع له الزكاة لأجل ماذا؟ لأجل أن يؤان على طلب ماذا؟ على طلب هذا العلم والسائر العلوم النافعه طيب بأي باب يلحق هذا الباب؟ في الاصناف الثانية في أي باب؟ إما نلحق بصرفها في الفقير المسكير أو هل يدخل في سبيل الله أو لا يدخل على الخلاف المشهور طيب المسألة الثالثة صرف الزكاة لتزويج الفقراء الآن هناك جمعيات تعنى بماذا بالزواج هل يجوز أن يدفع لهم الماء من الزكاة لهذه الجمعيات؟ الثاني هل لو علمت شابا يريد الزواج مثلا فهل يجوز أن تدفع له الزكاة لأجل يعني يتزوج طيب ينص كثير من الفقهاء أو عفوا لا نجد نصوص لكثير من الفقهاء في هذه المسألة بالذات وهي دفع الزكاة لمن يريد الزواج جيد إلا ان ذلك يندرج في حديثهم عن مفهوم الكفايه التي يستحقها الفقراء كم الذي يكفي الفقير كما ذكرنا في الأمور الاربعه وقد جاءت فتوى في الندوه الثامنه لقضايا الزكاه المعاصره في الكويت يقولون يعطى من سهم الفقراء والمساكين من كان بحاجه إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتاده لمثله انظر القيد عن التكاليف المعتادة لمثله، لكن الذي يضع تكاليف زائدة أو لغير مثله جيد فيضع تكاليف زائدة، فهذا لا يجوز ماذا دفع الزكاة له؟ وكذا ذكروا طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب، وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة بجواز صرف الزكاة في الإعانة على الزوادي من غير إسراف من غير إسراف وبناء عليه، فإنه يجوز على قول اللجنة الدائمة. يجوز دفع الزكاه لمن للجمعيات الخيريه لكن بشروط ما هي ان يكون ماذا أن تكون صرفها على المعتاد ماذا في الزواج الثاني ان لا يكون هناك مثلا امور اكثر ضروره من هذه الامور يعني لو انتشر الفقر عفانا والله واياكم والمسكنه في الناس فان دفعها للفقراء والمساكين اولى أو كان بالمسلمين حاجة مثلا بالمجاهدين أو غيرهم فإنهم ماذا أولى نعم مسألة الرابعة صرف الزكاة لعلاج الفقراء لذلك هذا يأتي ياتي القابض يأتي لدين القابض فيقال له أصلا لست من أهل الزكاة أنت مثلا موظف عندك دخل والديك تعهد بالزواج يجوز حتى مثلا مثل بنك التسليف هل ينظر هل يخرج على أنه إنما وضع للمحتاج أو لغيره ينظر بهذا فهنا يرجع إلى القائمين وافتراض القائمين شددون في هذا الباب ويقول لا يجوز صرفها إلا لمن يحتاج لها جيد. لكن أن تدفع لأي أحد لا. ينبغي للجمعيات الخيرية التي تعين على تزويج الشباب جيد. ينبغي أن يعنون مسألة هامة وهو أن يتأكدون من استحقاق المنصرف له واضح؟ ومن المنصرف له قلنا هو الذي لا يقدر على ماذا على دفع تكاليف مثلا الزواج من المهري وما يحتاج إليه معتادا الشيء المعتاد ما هو الشيء المبالغ, المبالغ في كل لا شك لكن نحن نقول هل هو يدخل في هؤلاء الذين لا يجدون ما يقيمونه مثلا بالزواج كثيرا الشاب قد يقول أن أحتاج هذا المبلغ 30 أو 40 ألف ريال التي تدفعها الجمعية أن أحتاجها في قامة الزواج ولو لم تقع في يدي لم استطعت الزواج هي تكون معينة لي إما في دفع المهارة أو تكاليفه نقول لا بس لكن عفو الرجل يأخذ مثلا من, من الزكاة هذه ثم يذهب يقيمها في فندق كبير أو يقيم عشاء كبير يدعو فيه المئات هذا ما يجوز له ولا يجوز الجمعية أن تقبض هذا واضح لأن هذا غير المعتاد واضح يعني لس نحن الذي يب... ينبغي ينبغي أن نقول أمرين يتقي الله القابض للمال ويذكر بالله عز وجل أنه لا يجوز له أن يقبض ما لا يستحقه الثاني ينبغي على الجمعيات ليست جمعية للفقرات الزواج الجمعيات مطلقا ينبغي عليهم أن أي يراعوا أين يوضع المال وينبغي على كل من قبض مالا من غيره لدفعه إلى مثلك سواء كان زكاة أو صدقة أو مثلا عطاء ينبغي أن يتق الله عز وجل في وضعه في من يستحقه ليس مجرد التخلص من المال هو الكافي لا الواجب تحري من يستحق هذا المال والواجب أن يبحث بحثا دقيقا في اصناف الثماني هؤلاء إن كانت زكاة طيب مسألة صرف الزكاة لعلاج الفقراء جيد هذه تعتبر مسألة معاصرة الآن جيد ولم يصل الفقهاء على هذه المسألة إلا كذلك إلا أن العلاج يدخل في مفهوم الكفاية التي اختلف الفقهاء فيها على ما السبب؟ فنقول يجوز صرف الزكاة للفقراء للعلاج في ضوابط أول الضابط الأول الذي يتوفر علاجه مجانا فانه قد يكون علاج متوفر مجانا في بعض المستشفيات فليجوز أن يدفع الزكاة له ليذهب ماذا إلى مستشفى خاص الثاني أن يكون العلاج لما تمس الحاجة اليه من الامراض الهام التي يعني يحتاج الى علاج على وجه مثلا السرعة. جيد ولا فلا يدخل في باب مثلا التحسينيات والعمليات التجميليه وغيرها فهذا لا يجوز او كامل الامراض اليسيره الشائعه التي تتكرر بالناس يعني في مواسمهم هذه لا تدفع له الزكاه جيد الثالث ان يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الاسراف والاقتار فلا يسرف ولا ولا يقتل جيد فمثلا رجل يقول يعني العملية تقام في مستشفى حكومي جيد فيذهب ويطلب الناس مالا ويقول دفعوا لي الزكاة لأجل أن في ماذا في مستشفى خاص أو خارج البلد مثلا هذا لا يجوز له دفع الزكاة لأن العلاج ماذا متوفر يعني طيب كذلك صرف الزكاة يعني مسألة سريعة نعم لا يجوز دفع الزكاة له، لأن الفرق, لأن الفرق فقط في الجودة، ليس الفرق في الوجود وعدم الوجود، واضح يجوز، لكن إن كان إن لا يوجد أو, أو الذي هنا ضعيف جدا يجوز في هذا هنا صرف الزكاة من سهام الرقاب لفك الأسر المحتاجين، لو وجد أسرة محتاجة في البلاد المسلمين، ولو دفعت الزكاة لهم لفك أسرهم من الحكم نقول القول بجواز صرف الزكاة من سهام الرقاب لفك أسرة قول قوي وهو الراجع. طيب المبعدون عن بلادهم مثلا كم هذي السادس. السادس المبعدون عن بلادهم التي بها أمواله كثير من الآن الناس مبعد عن بلده لأي سبب من الأسباب فهل يجوز دفع الزكاة هذا أصلا ندخل تحت أي باب بسبيل. ابن السبيل بسبيل. ابن السبيل لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حاله. الحال الأولى أن ترجع عودتهم لبلادهم فلهم حكم هنا ماذا أبناء السبيل لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السبيل عليهم. فيعطون من سهم ماذا أبناء السبيل ماذا ما يكفي قدر حاجتهم الحال الثاني أن لا ترجع عودتهم أو يطول بهم المقام مع حاجتهم كما هو الحال مع المشردين من بعض البلاد المسلمين فهؤلاء يخرجون على أي مسألة؟ على الفقير والمحتاج فيجوز دفع الزكاة الزكاة لهم بوصف الفقر المحرومون من المأوى في بلادهم لظروف المعيشة المعيشية الصعبة هل يلحقوا بأبناء السبيل؟ لا يلحقوا بأبناء السبيل جيد وإذا قال بعض العلماء لا يلحقون بأبناء السبيل فلا يعطون ماذا؟ فلا يعطون الزكاة لكن يعطون من جهة لو كانوا فقراء لو كانوا فقراء المغتربون أو وبلدانهم، جيد إما للطلب العلم أو للتعلم أو لأمر دنيوي آخر مثلا عمل أو غيره كالبحث مثلا عن فرص وظيفية في بلاد أخرى جيد قد يجي يحتاج في تلك البلد إلى نفقة ليستعين بها على غربته وحاجته فهل يشرع إعطائهم مصرف ابن السبيل نعطيه أن على أنه ابن السبيل هذا له أحوال أن يكون له مال في بلده جيد ولم يستطع الوصول إليه أو الانتفاع به فهذا جزء اعطاه على أنه من ماذا من ابن السبيل الثاني أن يكون له مال في بلده ويستطيع أن يصل إليه هذا المال لكنه يريد ماذا يريد التزود والجمع فهنا نقول لا يعطيه من ماذا من ابن السبيل لا يعطيه من زكاة ابن السبيل طيب طيب انتهينا الآن من تقريبا المسائل المتعلقة بماذا بالأصناف طيب ندخل في ما يتعلق أشبه بماذا بالمال الذي قريبنا عروض التجارة أو المال المدخر المال المدخر مسألة يعني بعض الناس يسأل عن حكم الزكاة في جمعية أموال الموظفين بعض الموظفين بينهم جمعيات شهرية أو سنوية أو ربع سنوية جيدة فهل في هذا المال زكاة إذا قبضه واضح الصورة المسألة يتفق عشرة أشخاص أو خمسة شخص على جمعية بينهم كل واحد يدفع مبلغ من راتبه أو من غير راتبه ويدور عليهم ماذا الدول لاحظ أنه في وقت سيجتمع لديه مال كثير فهل يجب فيه الزكاة جيد. نقول هي أولا ما هي الجمعية هي جمعية تضم مجموعة من الأفراد يتفقون فيما بينهم على ندفع كل منهم اشتراكا شهريا أو سنويا أو غيره بحيث يأخذ أحدهم مجموعة اشتراكات المدفوعة ويتناوبون فيما بينهم على أخذ هذه الاشتراكات جيد فكيف تزكى هذه الأموال التي في هذه الجمعيات جيد فنقول ينظر الشخص إلى أمواله في تلك الجمعيات زكي كل واحد زكاته على حدة زكي كل واحد منهم زكاته على الأحدة فينظر إن بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول ماذا وجبت عليه الزكاة ولا نقول يزكون كلهم ماذا زكاة زكاة واحدة ولا نضم أموالهم إلى بعضهم جيت بعض الناس يقول لا يعني في بعض الجمعيات الآن ما حد يأخذ شيء منها وإنما هي جمعية ماذا أشباب التعاونية كل واحد يدفع مبلغ مثلا تفعل في القبائل وبعض الوظائف يجمع كل واحد مثلا شهريا ألف ريال وتوضع في صندوق الدخار جيد ويتفقون على انها تؤخذ مثلا بعد السنين او ان من يحتاج منها اخذ فهذه التي على وجه ماذا التبرع اذا كانت على وجه التبرع انتبه معي على وجه التبرع فهي اشبه بماذا فهي اشبه بالوقف لا زكاه فيها واضح لكن ان كانت على سبيل المصلحه وانما هي وعاء للادخار فما الحكم فتجب فيه الزكاه السؤال هل تجب فيه الزكاه على سبيل الانفراد ام تجب فيه الزكاه على سبيل المجموع نقول ان كان هناك امد متفق عليه في قسمها فتكون الزكاه كل على حده ان كان متفق على انه لم يكن هناك امد وانما نتفق على ان نجمع مال وبعد متى ما اتفقنا ان نقسمه نقسمه فتجب الزكاه هنا كل حول على هذا المال المجموع تسولين المساله نقول مثلا لو أننا خمسة اجتمعوا قالوا هذه وعاء أو حساب عندنا كل واحد يضع شهريا ألف ريال طيب متى سيكون القبض يقول ما ندري نتفق على هذا بعد زمن أو يقول بعضهم الآن في زمان يقول هذا ليس الصندوق لنا هذا لأبنائنا جيد فهنا لم يعين ماذا نقول انتبه ليس المقصود منه البر والخير والدليل أنه ليس المقصود منه البر أن كل واحد له سهمه معروف وهو حظ ماذا بسهم فنقول هذا يزكى كل عام ولا يجوز ماذا تخير لأنه مثل المال مثل المال الذي يدخره الإنسان ويجمعه بلغ ماذا بلغ النصاب وحال عليه الحول واستقر الملك فيجيب في ماذا يجيب فيه الزكاة كيف الحول؟ أنا أضرب لك أنا أضرب لك مثال جيد الآن هو ماذا يفعل؟ والآن يدفع كل شهر ألف أيه. جمعية الموظفين لا تفهم بأنها نقصد بها اللي يأخذ كل واحد كل شهر هذه ما فيها شيء أصلا لكن نقصد التي تدخر فترة يتفقون هذه موجودة الآن بعض المدرسين يتفقون خمس سنين ما حد يأخذ جيد. كذا يتفقون عليها أنه سنين طويلة ما يأخذ أحد ثم بعدها يأخذ المثلا المرة الأولى فلان ثم يأخذ المرة الثانية ما الفهدف الهدف يلزمون أنفسهم بعدم صرف هذا المال وادخار هذا المال وقد يعملون على تنميته وتشغيله فهنا نقول مر عليه خمس سنوات خمس أعوام يمر الحوم جيد وهم يتفقون على أنه لن يتصرف في هذه الأعوام وإنما سينظر فيه بعد الزمن جيد هذه موجودة الجمعيات هذه وتشتهر أكثر عند المدرسين وغرضهم في الغالب بناء المساكن فيها جيد فنقول هنا يجب أن يزكى المال كل عام جيد مجتمعا نعم طيب حكم توكيل الجمعيات الخيرية يعني في دفع زكاة الفطر تعرضنا لها لكن نقول الأفضل أن يخرج المزكي زكاته وزكاة الفطر بنفسه لكن لا مانع من توكيل هذه الجمعيات الموثوقة بشرطين فمثلا في الزكاة أن تخرج ماذا في ماذا في أوانها وأن تخرج في في مصالفها أن تخرج في أوانها وفي مصاري على امر ثالث وأن لا يكون في مثلاً عاملين عليها أو في الشؤون الإدارية فيها أن لا يكون ماذا أن لا يكون السهم الصرفي منها ماذا كبيرا يؤثر على ماذا على قدر الزكاة المخرجة جيد طيب في زكاة الفطر نقول يجوز دفعها للجمعية خير بشرط حام وهو أنه يجب على هذه الجمعية أن توزعها متى قبل صلاة العيد. لان الغرض من زكاه الفطر ما هو اغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد فنقول لك ان تدفعها قبل العيد بيوم او يومين لهذا الجميع لكن يؤكد على الجمعيه ويتاكد انسان من الجمعيه ان هذه الجمعيه تصرفها لاهل أص... ماذا؟ الفقراء والمحتاجين قبل ماذا صلاه العيد نعم. <تصفيق> الثاني اذا قلنا بان الصواب انه لا يجوز اخراج زكاه الفطر نقدا فإننا نقول كذلك أن لا تكون الجمعية مما يدفع نقدا فلو ترجح لدينا هو الراجح كما ذكرنا في الدرس السابق إلا ترجح لدينا انه لا يجوز دفع الزكاة نقدا الزكاة الفطري نقدا وإنما عين النبي صاعا من تبلنا وصاعا من شعيرنا وصاعا من برنا وصاعا من زبيبنا وصاعا من أقد، فعينها النبي صلى الله عليه وسلم جيد فلا يجوز دفعها نقدا فينبغي أن يتأكد من الجمعية أنها لا تدفعها كذلك نقدا هذا مهم طيب يؤكد على أن موضع الزكاه بالنسبة لزكاه الفطر أن يقال للجمعية أنها تؤديها حيث موضع من حيث موضع بلد من المزكي أصلا تخرج في بلد المزكي نعم طيب أموال الزكاة هل يجوز أن يستثمر لو قالت بعض الجمعيات الآن دقيقة شباب، لو قالت بعض الجمعيات الآن نحن نأخذ الزكاه وما نخرجها على طول، استثمرها لاجل أن تتنامى، جيد؟ فهل يجوز مثل هذه الصورة، جيد؟ صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة الثالثة بجواز استثمار أموال الزكاة من حيث الأصل كمثالة. لكن يراعت في تطبيق هذه المو... هذا الأمر عدة ضوابط والضوابط دقيقة الحقيقة، أولا أن يتخذ قرار الاستثمار من عهد إليهم وعهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة ما يكون اجتهاد شخصي من العاملين مثلا فليس لي أحد أن يستثمر في أموال الزكاة يعني ليس لي أن أقبض زكاة من أحد وأقول نفعل للمسلمين أعطاني هذا الرجل مئة ألف أنا استثمرها سنة ثم ماذا تزيد أدفعها للفقراء ليس لي أحد. ليس له إلا, من إلا أن يكون ماذا ممن عهد إليهم ولي الأمر بهذا الأمر الثاني أن يكون هذا الاستثمار بالطرق المشروعة المباحة ولا يجوز طبعا باتفاق أنه لا يجوز استثمار هذه الأموال في ماذا في طرق مشبوهة أو محرمة أن تكون هذه استثمارات مجد مجدية ومأمونة وقليلة المخاطر فلا يجوز أن أخذ مال الزكاة واستثمره في ماذا في تجارة فيها مخاطرة أسهم مثلا أو غيرها أي تجارة فيها مخاطرة ولو قليلة لا يجوز أن تكون مأمونة أو أن تستثمر في جدوى بسيطة، عائد بسيط، عائد سنوي واحد اثنين هذا لا تستثمر فيه واضح، أن يكون أصل الاستثمار مال ماذا زكاة، جيد، أن توثق هذه الاستثمارات رسميا لصالح صندوق الزكاة لأجل ماذا قد, تس... قد الذي استثمر ملايين أحيانا فلا بد أن توثق لأجل أن يبقى أنها حظ لمن الفقير والمسكين فتوتق في مثلاً صناديق الزكاة أو الجمعيات أو المؤسسات هنا نقول لا مانع من استثمار أموال الزكاة نعم طبعا الشرط الأول شرط مهم وهو أن تكون ماذا أن يكون قائم عليها ماذا من ولاه ولي الأمر أو من في مقامه قبض هذه الأموال في الزكوات. طيب مسألة أخيرة في هذا الباب أو في هذه المسألة حكم قضاء سألني واحد من أخواني السبب الماضي عنها وأجلناها حكم قضاء دين الميت من الزكاة رجل مات وعليه دين هل يجوز لنا ان نقضي الزكاه منها هذه مساله مهمه الحقيقه الصحيح في قول اكثر العلم انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاه وذهب بعض المالكيه وبعض الحنابله وشيخ الاسلام بن تيميه إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاه لعموم قول تعالى والغارم والميت ماذا غارم وقياسا له على الحي لان دين الميت لا يرجى قضاءه جيد بخلاف الحي قد يستطيع ماذا قضاءه لكن الحقيقه حين التامل الصحيح انه لا يجوز قضاء دين الميت لماذا لان هذا الدين متعلق بذمته هذا الدين متعلق بذمته وإعطاؤها للفقير والمسكين ولاصناف ماذا الثمانيه ممن هم من احياء اولى من اعطائها ماذا قضاءها عن الميت فإن الميت قد ماذا قد يتنازل صاحب الدين وقد يتبرع ورثته قد يتبرع غير ورثته كما فعل من أبو قتادة في صحيح مسلم ما قال في البخاري لما قال رسول الله هي علي ديناره جيد فلو قلنا أنه جزء دفع الزكاة من للميت مثلا لماذا لن سحب الناس من, ماذا؟ من هذا الخير حتى ولده قد ماذا الغني قد لا يدفعه لا فلذا نقول الصحيح أنه لا يعد من من الصحيح أنه لا يعد من الغالبين وأن المراد الغالبين منهم نرجع إلى قضية أن الأصل في الزكاة اكيد لكن أن تملك فالميت لا يمتلك واضح الميت لا يمتلك ولذا نقول الصحيح أنه لا يجوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة لكن لا مانع أن يدفع لهم من الصدقات وهذا باب عظيم أن يدفع له من الصدقات لماذا لقضاء الديون عنهم كما فعل من أبو قتاده فإنه دفع قال يا رسول الله هي هي علي نعم طيب هذه مسائل بسيطة فندخل في مسائل أعمق بس تحتاج تركيز خلاص إذا كان هناك توكيل من الفقير بإسلام زكاة الفقر فكانه قبضها القصد أنه خلاص يعلم بالق الفقير كان الفقير ملكا ثم وكل غيره لا بأس طيب يعني نعم مشي. نعم يجوز أن تصرف في مصاريف الزكاة أو في الصدقة لا بأس لا يلزم أن تكون في مصر في الزكاة ذاته. الأصل أن المال الذي فقط دفع في الزكاة ولا دفع في الزكاة؟ نعم. ها؟ لازم. لا كا ما يجوز أن يستثمر هو؟ قلنا لا يجوز أن يستثمر إلا من إلا من يقبض الزكاة من ولي من أنابه ولي الأمر في القبض. لا. هذا مسألة مهمة ذكرها صاحب الكتاب. جيد. أي؟ أو يعني من يوكله إن في ذلك. أما أن الجمعيات الخيرية تقبض الزكاة بنية التنمية ما يجوز؟ أي لكن ما إذا, كان، إذا كان نحن نعلم أن غالب ما يدفع في الآن الضمان جيد وما يدفع في هذه الجمعيات أنه من أموال الزكاة فلا يجوز على الغني قبضه. وينبغي أن يذكر بذلك وينبغي أن تقوم وزارة الشؤون مثلاً الاجتماعية أو وزارة العمل الآن أن تقوم التنمية الاجتماعية أن تقوم الآن بالعناية بهذا الباب ولذلك الآن ظهر كثير من الناس أنه ليس من ذوي الحاجات بل يقبضها من؟ الأغنية فيفوت حظ يفوت حظ الفقير وهذه مشكلة أنا الدافع للمال تبرز إن شاء الله ذي طيب مسألة مهمة الآن تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب جيد أولا ما هو الدين الاستثماري، جيد هذه مسألة مهمة عليها ثلاث مسائل هو ما ينشأ من عقد المعاوضة بين الدائن والمدين فيستفيد المدين من ماذا من الأجل جيد ويستفيد الدائن من ماذا من زيادة ثمن السلعة نتيجة الأجل جيد سؤالي هنا هل يؤثر هذا الدين الناشئ من المعاوضة على نصاب المدين الزكوي يعني كان عنده نصاب وهذا الدين سيزيد ماذا من قيمة ما يجب عليه من الزكاة هل نأتي ونقول نخصم من هذا الدين جيد أم يكتفي بإنقاص ما حل من الدين على المدين نفس اللي افتتحت بها ولم أكملها جيد فنقول منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدينة متى يكون مانعا إذا كان حال، إذا كان حال، وليس عند المدين عروض أو عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية تقابل الدين عي، وبناءً على يمكن تقسيم هذه المسألة على صور. الصورة الأولى جيد إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة جيد بقصد الاستثمار وزيادة الإنتاج وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية على المدين فإن هذه الديون مثل استدان مئة ألف فإن هذه الديون تجعل في مقابل الأصول ولا تنقص من الأموال التي في يده جيد والغل والغلة المستفادة طيب مثال مثال تاجر مثلا عنده مبلغ مليون ريال مثلاً واشترى مصنعا بمليون ريال على أن يسدد ثمنه في عشر سنوات كل سنة مليون وغلت المصنع كم مئة ألف مثلا جيد. غلته مثلا مئة مئة ألف فإذا حل قسط من الدين جيد جعله في مقابل ماذا هل يجعله في مقابل يعني نقول الآن ربح مئة ألف فهل يزكي هذه المئة ألف كلها أو يقول أنا لي قصة مثلا شهري مئة ألف، فالمية ألف تذهب مع المية ألف وتنتهي. لاحظوا نرجع إلى أنه قصد ماذا الاستثمار، وقصد زيادة الأرباح جيد وهي زائده عن حاجاته الأصلية. فنقول الآن مثلا جاء زمن الزكاة كم أحوال الآن جيد ويقول يا جماعة أنا الآن عندي قصد جيد اللي اشتريت به المسنة. وخرج لي مثلا لنقول عشان نضبط مساء وقال خرج لي مليون مثلا فهل أقول أنا علي عشرة ملايين فيسقط عني الزكاة مطلقا جيد مع أن الواجب في هذه السنة هو مثلا مئة ألف ريال جيد نقول أنها لا تسقط عن الزكاة لماذا لا تسقط عن الزكاة لأنه لاحظوا أصلا استثمار والمقصود به الاتجار ثم هو ماذا ليس في حكم الدين الحال وإنما هو دين مؤجل فلو قلنا بهذا فمعناها كل من عليه دين ليس عليه زكاة واضح والدين والزكاة الأصل تجب فيما قصد منه ماذا النماء وهذا مال قد قصد فيه النماء طيب ماذا نفعل نقول نخصم عنك بقدر ماذا قصدك فقصدك مئة ألف فنقول تجب الزكاة عليك في كم في تسعمائة ألف ريال واضح المثال طيب الثاني إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة ضرورية لا تزيد عن حاجاته الأصلية جيد فينقص الدين الحال نقول ينقص الدين الحال وهو القصة السنوي من دخل المدينة مثال ذلك من اشترى سيارة أجرة لنقل الركاب جيد ودخله في السنة مثلا خلنا نقول خمسين ألف واشتراها مثلا بمئة ألف جيد وهو يسدد في كل شهر ألف وحل عليه ماذا الحول ما الواجب عليه في الزكاة وهو كل ما طلع شيء من السيارة وضعه في البنك بمعنى أنه ماذا مدخر ومر عليه الحول كم الواجب عليه نظرنا في الأخير وجدوا الحساب وجد في الحساب خمسين ألف والقسط الشهري ألف كم الواجب ان يزكي يزكي ثمانية وثلاثين ألف واضح لماذا لأن هذه الاقساط تنقص من قدر ماذا ها؟ لا بس قسط حال لي قسط الآن يدفع كل شهر الف ريال ممتاز خمسين الف ريال اي دفع الالف يدفع الالف هو فنقول هذه الالف هي دين جيد فهذا الدين يسقط من مالي ماذا؟ الزكاة لماذا لانه خارج عن نية الاستثمار وخارج عن نية الدخارة. وبعض الناس يقول لا أنا ما علي الزكاة ما دمت ماذا يفهم أنه يقول سمعت سمعتهم بعض الناس يقول ما علي الزكاة إلا أنتهي من أقصاطي كلها تخيل نحن ننتظر إلا أن ينتهي من عشرين سنة خمسة عشرين سنة ما يزكي وهو عنده ماذا عنده مال بلغ النصاب طيب هو يقول إذا ما الواجب عليه مثلا الآن أخوة يشترون فلل يشتري فلل بمليون جيد ويقول مدة خمسة عشرين سنة أنا أدفع يسحبون من راتب كل شهر مبلغ بعد خمسة وعشرين سنة سيسد لهم المبلغ كامل فلما يأتي وهو ما شاء الله عنده خير يجتمع عنده في كل سنة مئتين ثلاثمائة الف ريال هل نقول ما يجب عليك الزكاة لأنك مدين بمبلغ لمدة خمسة وعشرين سنة نقول لا يجب عليك الزكاة طيب يقول طيب وهذه الديون التي علي نقول هذه الديون تحسب بقدرها لأنه لاحظ مسكن أصلي ليس ماذا للتجار فنقول تحسب بقسط العام وتنزل ماذا من قيمة ماذا الواجب عليك في الزكاة فلو كان دخلك مثلا او حسابك في البنك ثلاث مئة ألف ريال والواجب عليك ان تدفع الاقصاد في السنة 125 اذا واجب ان تزكي كم 175 واضحة الصورة نعم السكن الخاص السكن الخاص لا ما هو السكن الخاص الآن هو اخذ سكن خاص بمليون او مليونين لكن عنده راتب وعنده محل يبيع فيه وعنده ما ليأتيه، فهو يقول أنا علي زي زي علي مليونين، لكن اللي عندي ثلاث مائة الف ريال كل سنة فتحت في رمضان وجدت عندي ثلاث مائة ريال ما الواجب علي من الزكاة فيها؟ فهو يقول ما دامت علي هذه الديون، فالأصلاً تنقص من قدر مال الزكاة نقول لا إنما تنقص الأقساط الواجبة فقط كم الأقساط الواق يجب عليك في الحول؟ فيننظر قالوا الأقساط الواجبة كل شهر خمس آلاف خمس آلاف في 12 ستين ألف ينقص من مبلغ ثلاث مثال يعني أنا هذه أمثلة فقط ننتبه يا رحمد الآن عمت البلوى بالديون والأرشل المفترض أن المسلم يتورع عن هذه الديون قد استطاع. لكن الآن كثير من الناس يقول أنها في الديون في الحاجة الأصلية في البيت في السيارة مثلا في الشيء الضروري. جيد نقول الآن رجل أخذ قرض واشترى به جيد سيارة أو اشترى به بيت معي ثم هو يجمع يدخر لحسابه إما لأجل أن يبني شيء أو لغرض أن يتجر ثم مرة عليه حوله وجدنا في حسابه جاء وقال والله أنا في حسابي لما مر الحول سواء في رمضان أو في محرم وجدت في حسابي مئة ألف ريال طيب وقالوا علي دين ثمانين ألف ريال لكن هذا الدين ليس حالا هو مؤجل على جيد. طيب لو كان حالا فنقول لا يجب عليك من الدين شيء بشرط لا يجب عليك الزكاة لكن ماذا تزكي المئة الثمانين التي عليك ويبقى الزكاة في أي شيء في العشرين لكن هذا عليه اقساط مؤجلة كثيرة فماذا نقول له نقول ننقص قدر الاقساط الحالة جيد فقط التي هي عام جيد ننقصها من المال فقط وتزكي الباقي جيد واضح لأن هذا المال له صفة النماء واضح فلو قلنا بأن الناس الذين عليهم قروض لا تجيب عليهم الزكاة ما احد أحد سيزكي لن يزكي إلا من ليس عليه قرض كما يمكن تقرأون في بعض التقارير يعني أكثر من 92% بالمئة من الموظفين الدولة عليهم قولوا معنا من سيزكي لا ثم المال باقي ثم أكثر كثير من من يقترضون معهم معهم مال وإنما يقترضون من باب ماذا التوسع وليتذكر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريدها ردها رد الله عنه ومن أخذها يريد يتلافها أتلفه والأصل إنه بسلم استعاذ من الدين واستعاذ من غلبة الدين وينبغي الإنسان يتحرج في هذا الباب ولا يستدين إلا لأجل على وجه ماذا؟ على وجه الحاجة وعلى وجه ماذا؟ الضرورة الحاجة التي يحتاجها سريعاً والضرورة الأشياء الضرورية أما الإنسان يتوسع يسافر بالدين يترفع بالدين يدخل في بعض الأشياء المخاطرات بالدين هذا من السفاة الحقيقة وهذا الذي يفضي أحياناً لأي شيء يفضي إلى غلبة الدين ما معنى غلبة الدين هو الا يستطيع الرجل يسد دينه يعني كما يقول بعض الناس أسد الدين بالدين وهذا من الخطأ الكبير يحذر الإنسان أن يسد الدين بالدين لأنه سيكون عليه ماذا الديون المتراكمة لا. طيب هل التضخم النقدي اللي يحصل الآن في الواقع المعاصر هل يؤثر في بلوغ النصاب أول ما المراد بالتضخم كلمة نقراها كبير التضخم هو زيادة الطلب على العرض جيد يزيد الطلب على المعروف جيد ولو عكسنا زيادة المعروض على الطلب هذا كساد مثل ما كساد والدليل تعرض لك بعض الآن اسواق بأسعار خيالية قد يقول قائل هذه من باب الفقه لماذا هذه العروض لهذه الأيام بهذه الأسعار غريبه أحيانا لأنه ما هناك كساد ولا هناك قوة شرائية، ما في سيولة، فهم يريدون هؤلاء يريدون السيولة لو بعك بأبخر الأثمن، لن يستطيع أن يعملوا إلا بماذا؟ بالسيولة وقوة شرائية، هم ما عندهم لا قوة شرائية ولا سيولة، فيلجأ التاجر إلى ماذا؟ أحيانًا إلى أن يضع أسعار قد تستغل. تقول هذه فيها إشكال، لا ما في إشكال، هذه الأسعار لأنه يريد قوة شرائية سريعة دائمة، جيد؟ نرجع إلى مسألتنا. هل التضخم النقدي يؤثر في بلوغ النصاب؟ جيد. نقول لا اثر للتضخم النقدي في المقدرات بالنص الشرعي، يعني النقدي ذهب والفضه وزكاه الابل سائمه سائمه النعام عموما والحبوب والثمار لا يؤثر فيها التضخم، فمتى ما بلغ المال الزكوي النصاب الذي حدده الشارع الحكيم وجبت الزكاه، ولو كانت قيمه ماذا؟ التضخم باهظ لأنها ماذا هذه مقدرة هذه أشياء مقدرة شرعا أما الأوراق النقدية فلما كان المقصود منها ماليتها اي قيمتها التبادلية بين الناس وليس المقصود منها عينها هذه الأوراق فإن المعتبر في نصابها هو القيمة وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين وليس للتضخم النقدي اثر على نصابهما وإنما يؤثر على نصاب الأوراق النقدية من حيث جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند التضخم النقدي مثاله المثال يتضح مثال المقال لو أن شخصا يملك مثلا 800 ريال وقيمة أدنى النصاب يذهب والفضة على القول بأن النصاب نصاب فضة قيمته 500 ريال مثلا جيد. ريكون قد وجبت عليه الزكاة ولا لا طيب فإذا تطرأ تضخم نقدي مثل ما يحصل الآن في بعض بلاد القريبة مننا وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية صار العملة مع الجبشية مثلا فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة مثلا ألف طيب لا لارتفاع قيمة الذهب والفضة لكن انخفاض القوة الشرائية للعملة جيد الآن بعض العمله كانت قبل سنة جيد تقابل مثلا بالدولار تقابل 2-3 الآن تقابل 14-15 ما الذي حصل حصل تضخم نقدي رهيب جيد ما هو بسبب إن الذهب والفضن خلف خفض وإنما سبب ماذا قوة الشراء صارت ضعيفة لعدم وجود ما يدعمه من موارد اقتصادية جيد فهل هنا يجب الزكاة أو نقول لا تجب الزكاة فهل من الثمانمية أول قلنا الثمانمية تجب فيها الزكاة لكن الآن الثمانمية ما عاد صارت كأنها ما عاد صارت كأنها مئة الحقيقة هنا نقول لا تجب الزكاة واضحة الصورة لماذا ها ما تجيب لانه معطي ب 800 والعادي بكم 100 واضح فلو زكها ما لها قيمه مصور مثلا لا اعيدها اعيد بسرعه الان عندنا التضخم هو نقول ان المعروض ماذا الطلب كثير والمعروض قليل جيد. يحصل في بعض البلاد عموما يحصل ان عمله البلد يحصل فيها ماذا تضخم جيد وكساد احيانا تجتمع سوا كلها ما الذي يحصل يحصل أن مثلا عملة البلد قوة الشرائية إذا تشتري به قوة الشرائية في بعض أحيان قوية جيد فمثلا تكون المئة لها قوة اعتبار في بعض الأحيان تقل قوة الشرائية تماما جيد أنا أمثل لكم بمصر جيد كان الجنيه يعادل مثلا الريال يعادل جنيه قبل سنوات ثم صار الجنيه يعادل ريالين الجنيهين يعادلين الريال ثم صار الآن الجنيه يعادل تقريبا حول أربع ريال. فلعرفت قوة الشرائية ماذا للجنيه؟ السؤال: لو قلنا أن الزكاة الواجبة باعتبار الذهب والفضة هي ألف وستمائة ريال، ألف وستمائة جنيه، جيد؟ هذا ماذا لو حسبناها بنصاب الذهب بسعر الذهب والفضة عند أهل مصر، جيد؟ لكن الآن أو جبناها في كم؟ مثال طبعا، أو جبناها في ألف وستمائة، لكن اليوم هذه أصبحت ألف وستمائة كأنها ليست أربعمية قبل؟ أربع سنوات أربع سنوات، فهل تجيب الزكاة فيها؟ الصحيح أن ما تجيب الزكاة فيها، لأن المال أصبح ماذا؟ كاسد ليس له قوة، واضح الصورة؟ لا ممكن نقول السبب شرط أن ارتفع وما هم ما, ما الذهب ما غلأ، والفضة ما غلت، ولن خفضت حتى الذهب والفضة مستقر سعره الذي حصل أن البلد ليس عندها موارد اقتصادية مثلا كثيرة وليس لها دعم أو فيها مشاكل سياسي واضطرابات وكذا جيد، فيحصل أن قيمة العملة ماذا ترخى؟ يذكرني هذه القضية من أجمل ما يعين على ضبط مسائل الزكاة ضبط الاقتصاد مسائل الاقتصاد الإسلامي في القراءة في مقدمات في الاقتصاد الإسلامي تفيد وحريب الطائب العلم أن يعرف هذه المقدمات يعرف مفاهيم العرض مفاهيم الطلب مفاهيم الكساد إن هذه مفاهيم مهمة نعم. طيب لا ما وصلت النصاب النصاب هو 1600 اتفقنا ان الذهب والفضه اذا كان 1600 جنيه مثلا نحسبه نقول 1600 جنيه يعتبر ماذا نصاب يجب فيه الزكاه عند أهل مصر عندنا مثلا نقول 2000 ريال بالذهب جيد نحسبها مثلا طيب لكن وجدنا ان الجنيه او الريال ينخفض قيمته الشرائيه طيب فهل نقول ان 2000 سعودي او 1600 جنيه مصري ان تجب فيه الزكاه لا انخفض مع السعر قيمته هي مجرد رقم في الحقيقة لا يعادل قيمته القديمة واضح لا. لا إذا انخفض انخفاض عنها حده الأصل ما تجب واضح لا. باعتبار مهم ليس باعتبار نقص الذهب أو زيادة الذهب إنما باعتبار ضعف القوة العملة الشرائية أنا لا أريد أن أضرب مثال حمدنا عشان لا نتفاعل إلا تفاولا طيبا جيد يعني لو أن بلد اتفقنا على أن اهل البلد جيد طبعا تعرفون تذكرون ذكرنا ثلاث قوال العلماء منهم من يقول أن النصاب النقدي لأوراق يحسب بيش بالذهب والدليل ان الذهب هو الذي كان يتعامل به وكذا ذكرنا دل والقول الثاني أنه يحسب بيش بالفضة والثالث أنه يحسب بأقلهما من الذهب والفضة فإذا كانت الفضة أقل لأجل حظما الفقير خلنا أخذ على أنه مثلا بالذهب جيد فلو قلنا ان الزكاه الواجبة في الذهب كم, كم النصاب في الذهب 86 ثمانين ما بين ثمانين لست ثمانين جرام لكم ما بين سته سبعين لست ثمانين جرام والجرام قيمته الان اليوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم في يوم طيب، فهذا نصاب ماذا؟ الذهب. الذهب. افترض أنه في أحد البلدان قلنا قيمته 8000 آلاف. عملة البلد تمر بمثل مشاكل سياسية، مشاكل اقتصاديه جيد. بدأت العملة تنزل. فالثمانية آلاف في عام 1430 وثلاثين هي ثمانية آلاف حقيقية. لكن في عام ألف وثلاثين لا تعادل الف لأن ماذا؟ العملة تنزل. هل نقول يجب الزكاة فيه؟ لا يجب الزكاة فيه. هذا الصحيح. طيب، نقول يرتفع يعني نقول ما ما صار لا لكن ال... ها... لن يرتفع لأن الذهب مرتفع. ارتفع يعني إنه صار لصاب الذهب يس... كأن صار الذهب خلاص معناها في انك في الثمانية آلاف القديم ما توجب شيء، واضح، فستضطر إلى أنك تقول قيمة الشراء اللي نزلت تضربها في أربعة أو عشرة في قيمة ال. مثلا الذي قررناه من النصاب فتقول أربع مثلا في ألفين ثمانيلة فلا يجيب إلا في ثمانيلة فمعناه أنه في الألفين ما يجب واضح نعم طيب مسألة ذكرها الشيخ ذاك اليوم وهي اعتبار الزكاة بالحول هل هو بالحول الشمسي أو الحول القمري وقد مررنا علىها بسرعة جيد لكن نذكرها ذهب عامة واحد العلم إلى اشتراط مضي حول إيجابي الزكاة فيما عدى الخارج من أرض من الاموال الزكويه جيد وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة اعتبار السنة الشمسية لأن أكثر الشركات على أي شيء بالاعتبار ماذا الميلادي جيد لاعتماد كثير من الناس على التاريخ الميلادي فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي أم يجب الاعتماد في ذلك على الحول القمري المتمثل في ماذا في السنة الهجرية نقول لا شك أن الشارع إنما وقت بالحول القمري للشمسي لما يدل عليه لدلة الشرعية جيد فدلالة النصوص الشرعية دائما أتت على الوجوب الأخذ بأي شيء بحساب القمر جيد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الهيلة قل هي مواقيت للناس في أي شيء والحج مواقيت للناس وحج وليس البير. الآية الثاني الله عز وجل قال في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب جيد. وقد أفتت اللجنة الدائمة وهي تكبار العلماء وأكثر المجامع الفقهية بأن السنة المعتبرة في إخراج السنة الزكاة هي ماذا السنة القمري بناء على ما ذكره الفقهاء من الأدلة لكن ذهب بيت الزكاة بالكويت وله مباحث لطيفة في هذا في مراعاة الحول القمري في إخراج الزكاة جيد هذا الواجب أنه يراعي الحول القمري إلا إذا تأسرت ذلك بسبب ربط ميزانيات الشركات بماذا بالحول الشمسي فهنا يجوز مراعاة السنة الشمسية بشرط جيد طبعا نخرج على أي مسألة طبعا الشمسية ماذا أطول فيخرج على جواز إخراج تاخير الزكاه لاجل ماذا أمر عارض اضطراري طيب كيف نحسبها جيد كم تحسب يا شيخ احسن ما شاء الله جيد فنقول انها تحسب كالتالي انت محاسب يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله طيب فانه يجوز مراعاة السنه الشمسيه وتزداد النسبه المذكورة بنسبه عدد الايام التي تزيد فيها فتكون عند سنه عندنا اذا اردنا نزكي نقول كم المعتاد 2.5 ولا لا نقول لا هنا 2 فاصله ماذا خمسة سبعة خمسة جيد واضح فكأننا جعلنا الخمسة وسبعين أو الخمسة وعشرين هذه هي ماذا هي مقدار التاخير في ماذا في الحول ماذا الشمسي واضح يشكل عليه أن في تأخير للزكاة بمقدار ما بين عشرة أيام إلى 12 يوم أو أكثر أحيانا لكن نقول يجوز ذلك أن الزكاة قد تؤخر لأمر عارض بشرط أن لا تذهب هذه النسبة واضح أن لا تذهب هذه النسبة طيب بها في الشركات العالمية نعم الشركات العالمية الميلة التي تقول صعب أني أصفي قبل نهاية الموسم جيد فأنا عندي مبالغ ضخمة فأنا ما غالب ما تجري للتصوية إلا مع الميلاد بسبب تعاملي مع البنوك والشركات وكذا فنقول يجوز طبعا فيها إشكال التأخير نقول قد عفها بعض الفقاءة التأخير اليسير جيد لحاجة طيب إذا أخرنا تأخير يسير نقول يزاد هذا القدر جيد يزاد فتكون النسبة كما قد ذكرنا 2.5 ماذا 575 طيب بالمن بالمنا طيب مقدار نصاب كذا الز... دقائق نصاب الزروع... نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديث لكن باب التأكيد جيد هناك, هناك... هناك أك... أكثر من رأي جيد هيئة كبار العلماء كانت تفتي بأن المد يعادل كم 650 مائة وخمسين والصاع كم أربعة أمدات فيكون مقدار الصاع بفتوى هيدة كبار علماء كم. اثنين وستمائة. اثنين وستمائة جرام جيد. هناك ثلاثة آراء أخرى مقابلة مشهورة جيد. القول الثاني جيد أن وزن الصاع الفين وخمسة وثلاثين جرام وهذا أقل نسبة الفين وخمسة وثلاثين جرام يعني اثنين كيلو وخمسة وثلاثين جرام فقط ليس ثلاثمائة وخمسين خمسة وثلاثين جرام جيد. وبعض مقربها إلى الأربعين كنا نقول هذا رائما الشيخ حمد الثامين جيد من العلماء ومن افتت بعض الهيئات بأن الصاع ثلاثة كيلووات وات ثلاثة كيلو وات. جيد ومنهم من يفتي بأن الصاع 2 وماذا و75 جيد لا شك أنه انت اعتقد الصواب من يقول بأنه 2 كيلو 40 قرام فلا بأس ومن اعتقد الصواب 3 كيلو أو أخرجها زيادة فلا بأس فيجوز كما ذكرنا في أن يخرج عن القدر الواجب عليه أن يخرج عن قدر الواجب الواجب في زكاه ما يسقى بالالات الحديثه جيد الان عندنا في المشاريع مشاريع الزراعيه والاستثماريه الان قد ياتي القائل ويقول الان هذه المشاريع جيد مثل بعض يعني الشركات الزراعيه الكبرى وشركات الري وكذا قد يقول قائل انها هذه الشركات تدفع ماونه كبيره جيد فهل يتغير نصاب الزكاه طبعا نصاب الزكاه عندهم مضاعفات هل يتغير الواجب؟ قد الواجب فيقول الآن ما هي يعني معونة بسيطة، معونة مكلفة آبار وشركات صيانة وتشغيل و... نقول لا الأصل أنه يجب نصف نصف ماذا؟ نصف العش أن الواجب فيه ماذا؟ نصف العشور لأن هذا شيء مقدر معين ماذا؟ من الشارع شيء مقدر ومعين من الشارع جيد. طيب زكاة الثمار المعدل التجارة رجل يتجر بثمار معدل التجارة جيد. يجتمع في الثمار معدل التجارة سبب الزكاة من جهتين الجهة الأولى أنها زروع وثمار فتجب زكاة في زروع الثمار بالجماع العلماء الثاني أنها عروض تجارة فتجب زكاة هذه الجماعة التي ذكرنا طيب. ولا شك أن العلماء متفقين على أنه لا تجب الزكاة في شيء واحد بسببين إنما بسبب واحد جيد فمنهم من يقول تجب فيه زكاة ماذا التجارة هذا قول الحنفية رحمهم الله والمذهب عند الحنابل ومنهم من يقول تجب فيه زكاة العين جيد هذا قول المالكي والشافعي وهو قول عند الحنابل جيد من راجح في هذا من العلمان يرجح أنه تجب فيه زكاة العين فيخرج من الثمار التي قلنا يجب فيها الزكاة يخرج ماذا ماذا يخرج العشر ماذا إن كان من غير ماونة وإن كان ماونة نصف نصف العشر جيد. طيب لو أخرج بعروض تجارة لا بأس صحيح أنه لا بأس في ذلك لكن لا يراحظ انتبه لا يراعي في ذلك الحظ له وإنما يراعي الحظ للفقير واضح. نعم. لا ما تكون أحيانًا هي هي نصف العشر لكن أحيانًا إخراج العين أسهل عليه وحن يقول لا العين تجيب في السوق شيء كبير واضح. لكن إخراجها على أنها عروض قد يكون أسهل علي يعني إخراجها عروض يقولك أسهل بسبب أنني حمد لله سأرتاح من بيع هذه الواضح الثمار فأنا الآن أخرجتها زكاة ولم تكلفني مؤونة بيع صورت مثلا؟ نعم طيب الحيوانات المتخذة للاتجار الحقيقة الكتب فيها فوائد نفيس مثل مزارع الألبانة كيف تزكى؟ طبعا من فوائد النوازل المعاصره تنميه الملكه تزيد الانسان يعني استيعابا وملكه لاستنباط الاحكام جيد الحيوانات قد تكون سائمه وقد تكون ماذا؟ غير سائمه جيد فان كانت غير سائمه فلا زكاه في اصلها طيب ان كانت سائمه فتجيب الزكاه في احليه في اصلها طيب باقي الفرع الثاني وهو ما خرج منها التي هي الألبان فتزكى على أنها ماذا على أنها عروض تجارة على أنها عروض تجارة ما كيف تقول نقول لهذه الشركة تسألنا مثلا نقول الأصل جيد أنها إن كانت الأبقار التي عندك أو الإبل التي عندك تسوم أكثر الحول فإنك ماذا تخرج من النصاب اللي ذكرناه جيد طيب قالوا نحن كل يوم نودع تقريباً 5000 ريال في آخر السنة وجدنا عندنا تقريباً كم وجدنا عندنا قرامة مليون نصف مثل نقول تقيم هذه المليون على أنها عروض تجارة فماذا فتزكى جيد. طيب يسأل يقول هل نخرج منها قيمة الآلات قيمة العمال هذه نخرجها على أي شيء هذه يسمونها العلماء زكاة المستغلات جيد هذه لطيفة ما زكاة المستغلات كل أصل ثابت يدر دخلا وتتجدد منفعته مثل الآن المصانع التي عندنا الآن جيد الصحيح عدم وجوب الزكاة في المستغلات لأنها ماذا أصول ثابتة تدر دخلا وتتجدد منفعة جيد لكن أصول ثابتة فهذه الأصول لا زكاة لا زكاة فيها جيد لكن إنما الزكاة في أي شيء في نمائها في نمائها أو الخارج أو الخارج منها طيب الآن السلع المصنعة هل فيها زكاه بضائع معدل البيع جيد كيف نزكيها زكيها زكاه عروض تجاه طيب الآلات خطوط الانتاج هل نقيمها ونحسبها في الزكاة لا تحسب لأنها في من الماذا من المستغلات فلا نأتي نقول هذا المصنع والله يتقي لو قيمنا آلات ومعدت فمعنا بعشر ملايين لا ما نجيب عليه إلا ماذا ما خرج مثل مثل مثل العقار العقار قد يكون قيمته عشرة ملايين والخارج منه خمسمائة ألف ما نقول تجيب الزكاة في العشرة الملايين لا لأن هذه مستغلات أصل ماذا قلنا فيه أصل ثابت يدر دخلا وتتجدد ماذا منفعته إنما الواجب في الزكاة ماذا ما يخرج منه بشرط أن يحول عليه الحول فلو كان عندنا رجل مثلا عنده عقار يدخل هذا العقار خمسمائة ألف سنويا لكنه يقول أول ما يجيني أصلا أنا أصرفه نفقة أولادي وسيارتي ومعيشتي ولا يبقى من شيء. ماذا نقول نقول لا, زك... لا زكاة فيه ينظر لما يخرج منها فقط لكن قد تكون الإبل أو البقر سائمة فتجب في عينها غير ما يخرج منها نعم. كانت الحيوانات مختلط يا شيخ بيحرعمها. كيف الشيخ يعني يتاجر في حيوانات بعضها مثلا لا يجوز به المال يجوز لا يجوز به هو يجوز التجار به لكن هل يجب الزكاة فيه على خلاف بين علماء يعني لو تجرب بمحرم. هل تجب الزكاة في من يقول تجب الزكاة في من يقول لا تجب موجود المس طيب زكاة المواد الخام من المواد الخام هي المواد الأولية التي تركب منها السلع المصنعة الحديد الرصاص مثلا إلى آخره الفضة إلى آخره جيد القطن الصوف هذه عناصر الرئيسية في عملية التصنيع قد يكون عند بعض المصانع أحيانا نش مخزون كبير من الحديد أو مخزون كبير من الجلود كل سنة يأخذ من شيء يصنع او من القطن او فهل يجب الزكاه نعم تجب الزكاه إذا بلغت ماذا إذا بلغت نصاب نقول جمهور العلماء نعم بيافتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصره ها أي؟ اذا كنا نقول لا يجي هذا السؤال هل يحسب بسعره ام بسعر الشراء من هم من يقول الذي اشتراه من هم من يقول بسعره ومن يقول من هو يتحرم بين ذلك جيد. أيه. لكنه ماذا أشبه بعرض، شبيه بعرب بالمز... التجارة معناه أنك لنت تفرض على هذا أبدا زكاة وهو عنده ملايين حديد مكومة وقاعد يصنع فيها وقطن مكوم يصنع فيه ليست انتبع ليست هي عروض أعراض ثابتة مثل ما ذكرنا في المستغلات هذه متقومة لو يوم نابه الزمن ماذا سيفعل سبيح وتكون مالنا كثيرا فهو مال مقصدهم به به النماذج. صورت مثلاً إخوان لو مثلاً رجل عنده نحاس ويصنع آلات النحاس وعنده مخازن كبيرة من النحاس الخام. فماذا نقول؟ يجب فيه الزكاة لأنه مال مال له صفة ماذا؟ النما ولو قومه وراد بآلات بأثمن عالية. طيب. نترك بعض المسائل. طيب. أي هذا الخلاف بين معاصرين يعني حتى الآن مثلا زكاة العروض. رجل عنده سوبر ماركت فيقول كيف هو نقول مفترض أنك تجرد سنوياً أو عنده جوالات أو عنده أي... حتى الكتب نقول تجرد سنوياً فتأتي في آخر العام فتجد أنك مثلاً عليك مثلاً مثلاً وجدت المحل فيه مثلاً مئتين ألف ريال وعليك زك أنت بنرجع لمسألة الديون وعليك دين خمسين ألف ريال وكلها ديون المفترض أنها حالة لكنك أنت الذي تماطل فيها فتدفع الخمسين ألف ريال يبقى كم 150 جيد هذا 150 هل تسعرها بسعر البيع هذا قول بعض المعاصرين يقول لأن الغالب إنسان ما يبيع بأقل من سعر البيع من هم من يقول يسعرها بسعر الشراء لأنني قد لا أبيعها بسعرها جيد وإنما قد أضطر إلى بيعها. من هم من يقول بين ذلك بما هو ماذا أقرب إلى الواقع جيد فالآن يسعرها بأنها ب150 ألف ريال جيد ثم ماذا ثم يزكي 150 ألف ريال طيب لو افترضنا أنه عنده أجهزة وثلاجات وألات هل فيها زكاة؟ هذه ليست فيها زكاة هذه ليست فيها الأسرة هذي ليست فيها ليست فيها زكاتنا سمشي طيب هذا اللي نقوله نقول يتحرى فيما بين ذلك من علاوة من قلب وقت الحول أنه لكن أحيانا قد يكون وقت الحول ليس وقت الشراء واضح طيب ممتاز ولذاك بعضهم يقول بالسعر ما اشتراها وبعضهم يقول بالسعر اللي استباع فيه أيامه جيد. ومن هم يقول قول وسط بين ذلك من يخذ بين ذلك يعني بسعرها عند التجار في هذه الايام بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول السعر الدارج الذي يباع به في الغالب <تصفيق> أي. <تصفيق> اي يجمع قيمها <تصفيق> مثلا أي. لا هو هو يفترض انه اصلا يأخي قيمها مثلا جيد وعليه إيجار هذا دين ثابت دين حال فينقص المال الزكاة لكن افترض انه لن يدفعه ما ينقص مال الزكاة واضح أنا طيب الحساب الجاري عند الإنساء في البنك مثلا كيف يزكى الأصل أن الذي يودع في البنك ما هو مهم <تصفيق> اللي مهم اخوان الذي نضعه في البنوك هو قروض وليس ودائع هو ماذا قروض كأني انا الذي اقرض البنك ترى مو البنك اللي يستودع مني انا اقرضه فانا صحيح. اي مش الفرق ليش اي لا هذا هو صحيح كيف قرض لان لو كان وديعة ما يتجر فيها الأصل ان الوديعة محفوظة وان المستودع عنده ماذا امين ما يجوز له التصرف وهو فلوسنا كلنا وماذا يفعل فيها يتجر فيها جيد. فالأصل أنها قروض لكنها قروض ماذا حالة كأنها من با مليين بابل، طيب هذه المسألة إذا قلنا أنها قروض فلا يجوز فيها ما تفعل البنوك من إيش اعطاها مش ربح الذي هي قروض الربويه لأن الأصل أن كل قرض جرى نفعا فهو فهو ربا طيب على أنها قرض من العلماء من لا يجوز فيها ماذا الهدايا ما يجي البنك يعطيك هدايا مالية لأن هذا القرض جرى ماذا جرى نفع طيب هل يجوز يعطيك خدمات يجوز مثال تق بطاقة تصرف بها تمانية لأنه أصبح البطاقة هذه كأنه أناب الصراف وكيلا عنه لقبضك ماذا المال جيد هذا يخلط كثير من الناس في أن الأموال التي توضع عند البنوك البنوكية بحقتها قروض وليست ودائع أنا الذي يقرض البنك ليس البنك الذي يقرضني أو يودع عنده واضح طيب كيف تكون زكاته تكون زكاة الدين كأن البنك ملي باذل طيب والملي الباذل ما الذي يجب فيه يجب أن يزكى فيه المال يعني قد يسأل بعضنا سيقول عندي دين عندي مال عند أختي مثلا عندها 100 ألف ريال وحال الحول هل يجب الزكاه نقول ننظر ان كان هذا المال عند ملي باذل ما الواجب تزكي انت سواء قبضته او لم تقبض لانه ملي وباذل طيب لو قلت والله انا استحي ان اطلب اختي او اخي وهم قادرين على السداد وهم ملي فما الواجب عليك الزكاه طيب عند مماطل مليلا كمماطل ما الحكم يا فلان ترفع السماعة زكي يقول ما سدد يقول ابشر كل ما وينتهي الحول ما دفع شيئا هناك أنه عند من يقاس على على المؤسر فلا يجب عليك فيه الزكاة إلا على قولين إلا إذا قبضته تعد به حولا وقال بعض العلماء إذا قبضته تزكي عن حول السابق واضح أصوب أنه إن كان عند مماطلين جيد غير باذل فانه ماذا فانك تستعلف به حولا جديدا وبهدف تسمح الشيخ باذن الله قرد أو وديعة؟ كونها وجل كونها قرض او وديعه يعني كونه قرد أو كونه وديعة لا, لا إذا قلنا أنه قرض فهو هل هل البنك مليء باذل او مماطل مليء مماطل او فقير معسر واضح هاي البنك مليء باذل جيت اليوم يعطيني ايش تاخذ واضح فماذا يجيب عليك فبناء عليه أزكي. يجب أن يزكى المال في الحساب الجاري على أنه مال عند مليء باذل واضح السورة <سؤال> <سؤال> لكن هذا كان وديع نفسك أنا. لا بغض النظر عن البنك أي. لكن عن شخص أو أحسن في أنا جيت وقلت ميد فلان أنا والله مسافر خلي المئة ألف عندك وديعة جيد فما الحكم الأصل أنك يجب في ماذا الزكاة لأنها المفترض أن الوديعة مأمونة وأنك متى ما طلبتها قبضتها. طيب يوم جت الزكاة قلت يا فلان عطني منها بس ألفين ونص بزكيها. قول تصرفت فيها. طيب بتدي فجسبلج؟ جيسبلج معتنية. ما أصبح ماذا؟ أصبح مو فلا تجيب عليه الزكاة إلا إذا قبضت المال. وعلى الخلاف هل استعن في حولاً جديدنا لا لكنه هو يضمن لك السداد. ولذا لو قلنا أنها قروض فالقرض أصلا يودى بأصله فهو يتعهد لك أنه يحفظ لك هذا المال خسر البنك وربحه سيتعهد لك بهذا ولذلك لكل بنوك احتياط مواسط النقد تضمن به حق الناس واضح فيكتب رأس المال كذا البنك المواسط النقد تفعل طريقة حتى لا يضيع أموال الناس هي تحفظ ماذا أرصده لحفظ أموال الناس وإنما تتاجر البنوك فيما زاد على ذلك في الغالب وذالك البنوك أضخم يعني مواطن استثمارية يعني عندهم عندهم الناس كلها والحق ان البنوك يجب عليها أن كلها دور في التنمية الاجتماعية ويجب عليها دور في دعم المشاري أما السلبية الموجودة الآن في البنوك وما لها أي دور حقيقة يعني إلا أدوار حين ضعيفة هامشية أو بالإجبار أصحيح المفترض تكون هذه البنوك لها إسهام ولها أدوار لو يعني تفاعل الناس في هذا الباب لكان لها دور نعم, نعم شيخ. ما يجب فيز أحسن سؤال سؤال لعمر ابن عبد عم مثل هذا قال لا تجب فيز زكات سؤال الشيخ ابن عبداليز باز فقال يجب هنا يقبضه أن يزكي عما مضى مرة واحدة سؤال جيد يقول لو ما طال في المال عشر سنين أو أكثر يوم جبال عشر سنين هو معسر أصلا ليس ممواطن فقط قد يكون معسر ما معه فقيل أخذ المال وصرفه بعد عشر سنين جاني المال هل عشر سنين سيأكل المال بعضه فما الواجب قال الشيخ زكيه مرة واحدة بشرط أن يكون هذا معسرا أو مماطلا واضح نعم ها أي. أي. تزكي عن كل ما يصلك مما وجب فيه الزكاة لكن لو قصتها عن 800 ما يجب فيه الزكاة لا يعاد طيب يجب بعد ما تكتمل عندك المال الذي بلغ النصاب طيب السندات تعرفون النان وقعها هي قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة طبعا ما يخفاكم أن السندات محرمة على الأصل لأنها ماذا هي ماذا قولوا تجر ماذا تجر فعلا لكن هلي يجب زكاة الم هل يجب زكات المال أو هذه السندات هل لها زكاة نقول هذا مبني على حكم زكات المال المحرم معلمة يقول عدم وجوب الزكات في المال المحرم وهو قول عامة الفقهاء وذهب بعض العلماء المعاصرين وجوب الزكاة المحرم وهو رأي الشيخ عبدالله بمني ودكتور توفيق الرفيق المصري قالوا والواجب الزكات في ماذا في أصل المال في أصل السند ليس في ماذا في فوائد لأن فوائده ماذا محرمة نعم والصحيح أنه يجب الزكاة في أصل السند جيد دون الزكاة في فائدته هل ذكرنا زكاة الأسهم ما ذكرنا زكاة الأسهم طيب خلنا نأخذ مسألة لطيفة قد تفيدكم كثير المسائل خفضت صح وحاصل هذا في الواقع هذه حاصل فمن واجب فيه الزكاة هل يقيم بأصله أم بقيمته ناتي عند الحول جيد ونقول لو ولو كان محرما يجب عليك أن تزكي بقيمته في ذلك في يوم حوله جيد. ولا تزكي الفائدة فلو قال لا والله نقصت قيمته الشرائية فصار المثال للألف التي كانت مثلا مئة ألف صار ثمانية زكي في ثمانية نعم طيب المكافة ما يسمى مكافة نهاية الخدمة يدي موظف ينتهي خدمته في شركة أو في القطاع الوظيفته الحكومي فيعطونه نهاية الخدمة جيد هل يجيب فيها الزكاة تكون مبالغ عالية احيانا جيد طبعا هذا نعتبر أو شيء مكافة مالية مضروبة من الإمام أو من بيت المال جيد والزكاة لابد فيها من تحديد وقت استحقاق جيد، فهل يجب فيه الزكاة؟ جبعت يعني فترة واستلم مئتين ألف تصفية حقوق، فهل تجب فيها الزكاة؟ صحيح أنكنا لا تجب فيها الزكاة، وإنما يستهدف بها ماذا؟ حوله لماذا لا تجب؟ اولا ليس له حول معين جيد، وليس له وقت استحقاق ما يدوم يستحق هذا؟ يستحق هذا المال ولم يتملكه في الأعوام الماضية الماضي. انما تملكه مع ماذا مع نهاية خدمته فأوجبنا عليه الحين حين قبضا يعد عليه حولا جديدا طيب الراتب الشهري كيف يزكى جيد وهذه نسأل كثير نسأل هل هي لها صورتين أن يحسب لكل راتب حول جيد يقول محرم كل سنة زكي لأنه مر عليه كم سنة حول فيصبح يزكي في السنة كم عشر مرة هذه الصورة هذه الصورة صعبة الأفضل في هذا كله جيد حتى ينضبط أن يقول يشرع للإنسان أن يحدد يوم في السنة جيد وهو الأفضل يكون بعد ماذا بعد تتعيينه في الوظيفة بسنة ويعد هذا يوم يوم زكاته وينظر في البنك ماذا فيه فيزكي فيكون إما أنه ماذا أجل الزكات جيد إنه, كانت... أنه تعجل الزكاة الأشهر الباقية وهذا فتوى اللجنة الدائمة اللي افتانا طيب نرجع المسألة ذكرنا قريبا منها صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء حقيقة في فتوى جميل البيت الزكاه الكويتي حقيقة ان من إخوان في بيت الزكاه الكويتي يعتنوا بمسائل الزكاه عناية جيدة وأفادوا فيها وهي من أفضل حقيقه يعني ما يكتب في الزكاه لهم اجتماع سنوي ومباحثات علمية جيدة ركزوا فيها حقيقة على قضايا الزكاة المعاصرة يقولون الأصر في الزكاة أن تصرف للفقراء وهذا معلوم أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء على أن تبقى عين المشروع مالاً زكوياً قابلاً للبيع عند الحاجة يصرف بدل في الزكاة عند الحاجة ذاك وهذا لا يتحقق في حفر بئر في منطقة غير داخلة في ملك أحد ويريدها الغني والفقير لأن المال في هذه الحالة يشترك فيه الناس غني فقيرهم ولا يمكن منع أو امتناع الغني من ذلك وهذا أشبه بالصدق الجاري أو لكن ترى الحيا الآن ترى الحيا هنا ماذا حياة بيت الزكاة الكويتي ترى أنه لا يجوز حفر الآبار بمال الزكاة لكن ترى الحيا أنه يجوز شرعين تمليك مال الزكاة للفقراء لأهل المنطقة الفقراء ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر لان لو حفرنا بئر سيشرب من, من الغني والفقير والغني ليس من مالي ماذا نهلي الزكاة طيب زكاة الأسهم نختتم بها يعني جيد الأسهم هي عروض هي عروض تجارة وقد تبي معنا أن عروض تجارة ماذا أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها جيد تجب الزكاة في الأسهم بتوفر شرطين الشرط الأول أن تكون هذه الشركة الأسهم شركة تجارية طيب الثاني أن يقصد مالك السهم بتملك في شركة الأسهم التجارة طيب بنقول أجمع العلماء القائلين بوجوب الزكاة على أن الزكاة في هذه العروض تكون بنسبة ماذا ربع العشر فيها جيد طيب كيف يزكيها كالتالي هذا السهم له ريع ودخل واضح وله قيمة فكيف تزكي هذه الأسهم اشترى الأسهم في سفر مثلا أو في مثلا اليوم الأول من الربيع الأول فينظر إلى قيمة السهم الأسهم الموجودة عنده في ربيع القادم فيقول مثلا قيمة الأسهم هذه مئة سهم كل سهم قيمته عشرين ريال فهذه ألفين ريال يزكي ألفين ريال يجب فيها خمسين ريال مثلا طيب هذه الأسهم كانت ماذا لها عائدات كل سنة يوزعون عليه عائد فيجب الزكاة في عائده إذا بلغ نصابه واضح ها؟ لا إن كان له عائد فيزكى العائد واضح لا لا العائد لوحده جيد وقد يزكى مع أصله فيقال مثلا بس الغالب أن العوائد مقبوضة جيد لكن الأصول ثابتة طيب طبعا هذا قد يقول قائل أثره كبير نعم أثره عند من عند الذين يكون أسهم كبيرة فإذا أوجبت في ماذا في قيمة الأسهم بعض الناس يمتلك ثلث شركة ربع الشركة والشركة مثلا فيها مليون سهم كل سهم بعشر ريالات تضرب تجد النصيب فقط يساوي عشرة ملايين مثلا عائد هذه العشرة ملايين في السنة مليون فنحن نقول زك العشرة وزك المليون واضح انتبهوا لا يقول القائل هذه مثل العقار البيت والمنزل لا فرق بينها لماذا لأن هذه عروض تجارة عروض تجارة لها قيمتها وماذا والمقصود منها ماذا إنما طيب هذا مجمل ما في الزكاة للأسهم كنت كاتب كلام كثير لكن نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركة رسولي طيب نبدأ أسبوع القادم إن شاء الله في باب الصيام أنا حسبت الحقيقة وراجعت طيب فوجدت أن الأفضل أن نكمل في الصيام إن شاء الله لأن البيع قد يضطرنا للوقوف والرجوع مرة أخرى إن شاء الله إن عاننا الله نبدأ في الصيام ونحاول ننهي الصيام والحج جزء كبير منه قبل رمضان ثم نقوم باقي الحج في دورة واحدة بعد بعد رمضان بين رمضان والحج إن شاء الله بإذنه سنحاول إن شاء الله أن نقيم الدورة المكثفة غالبا تكون في الأسبوع اللي بعد الإجازات فأنا قلت كلمت لإخوان كلنا وتكون إن شاء الله في شهر أربعة أو بداية خمسة وتكون في شهر ستة أو بداية سبعة وتكون قبل رمضان إن شاء الله أنا واحاول ارتب جدولي على هذا العصريه ان شاء الله أسهم كذا كل الأسهم ما تعاين ولا سهم لكنها مضمونة لأن كونها عيان ذهب وفضة يجري فيها الأصل فيها القبض هذه المسألة هي التي اللي اللي تختلف في الأسهم إن كانت من عيان الذهب والفضة مما يجب فيه القبض فالأصل انه يجب فيه القبض لكن من علماء من يقول الأصل أن هذا أشبه بمقبوض في البنك فكأنك أوكلت البنك لقبضه عنك لكن هذا في الاغلب ما يطبقونه واضح أنا عارف هي شركة جيد فأنت تشتري أسهم من الفضه والذهب جيد فإن نزلت اشتريت ثم بعتي ذا ارتفع السعر طيب السؤال هنا هذا ذهب الأصل في الذهب ما هو يدا بيد مثلا بمثل هنا لم يحصل القبر فيجري في ماذا فيجري فيه الربا بعض الناس يخرج على طريقه أخرى جيد يقول لك الأصل أنك أوكلت الشركة التي تجري المعارف البيوعات أوكلتها عنك في ماذا القبر فقلت لها كأنهم يقولون قلت لها كل عملية أجريها فأنت قابض عني فيها واضح ما تقبض الشركة وإنما هي حاضنا للبيع فقط وإذا كذهب شو اسمه الإخوان في مصرف بنك البلاد إلى التحريم في هذه السورة أحسن الله مسائل الذهاب والفضة دقيقة وينبغي فيها التحرر الحقيقي يعني كثير ما يقع الناس سهوا او احيانا جهلا في مبايعات من الربا في الذهب والفضه دون, دون ماذا دون لكن يشعروا لكن المسألة, المساله هذه اذا كان هناك بيئه حاضنه او بنك ضامن يوكل او شركه توكل قد نقول ان المساله تختلف لكنه ما يشتري ذهب وفضة ما في شراء العملات بس بسعر يومها لا, بس. لا. صلى الله عليكم يقول هل يجوز دفع مبلغ الزكاة في غير البلد الذي يعيش فيه المزكي في حال في حالة في حال علماء بحالة شخص ما مستحق للزكاة في بلد آخر في ذلك البلد يعني. إذا الأصل أن الزكاة تدفع في بلد المزكي تؤخذ من أغنيائهم فترد إلي فقراءهم لكن ذكرنا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووجد من يظنه محتاجا أكثر من غيره وخاصة لو بلغ عنده اليقين بأن من كان في بلد آخر أمس وأحوج فالصحيح الجواز لأن النبي قال تأخذوا من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد لها فقراء فقراء المسلمين ولم يعين بلدا وكانت الزكاة تأتي للنبي من إبل الصدقة فيقبضها ثم يعطيها من؟ يعطيها بعض الصحابة والأصلا ما جاء مال الصدقة غالبا يكون ماذا؟ من خارج المدينة نعم هذا هو الصحيح السلام عليكم يقول فضيل الشيخ كرامكم الله وحسن لكم لكن ينبغي التحري قدر الاستطاع نعم. يقول فضيل الشيخ كرامكم الله وحسن لكم كيف تستثمر أموال الزكاة مع وجود المحتاجين لها من المسلمين بالبل بالبلدان الأخرى الإسلامية أو غيرها ومن لا يوجد لهم معين غير الله صحيح هذا ما دمسة قد تضيف هذا الشرط في عدم ذكرناه أنه إنما يجوز استثمارها إلا لم ماذا الحاجة إليها كبيرة مثلاً لكن في مثل الظروف المعاصرة الآن جيد فإننا نقول ماذا الاصل انها لا تستثمر بل تدفع الفقير في أسرع وقت بل نحن نقول في جواز ماذا تعجيل الزكاة لأجل أوضع من المسلمين وقال بعض المسلمين الآن انا والله أريد أعجي الزكاة لأدفعها لإخواننا في حلب وغيرها أقول نجوز الحاجة ماذا المس الكبيرة فيأتي آخر ويقول لا نستثمرها ليس وقت استثمارها الآن بل إن حاجة الفقير والمسكين والمجاهد وغيره أحوج إليها نعم جيد سؤال جيد أحسن الله إليكم أحسن خارج عن الزكاة يقول بارك الله فيكم الذي يذهب للساحر ويطلب منه أن يسمي أحدا ما هل, هل يكفر بذلك مثل الساحر okay. الذي يذهب للساحر ويطلب منه أن يسحر, أن يسحر أحدا ما هل يكفر بذلك مثل الساحر نبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحراً أو الراهم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل بما أنزل على محمد جيد فالحديث ظاهره ماذا ظاهر الصراحة وأن اتيان السحرة واعتقاد بل ابن علام يقول إن مجرد اتيان الساحر اتيانه جيد وطلبه من الشيء مثلا هو ماذا هو منافل لكمال ما ذلك للتوحيد وليس لكماله هو منافل للتوحيد أصلاً نعم. الحديث ظاهر فيه. سالتي عن اسبوع الماضي السيناه هذا اكيد الميراث وزكاه المساهمات الان المتعثره خلينا راجع فيها افضل رحم الله من قال الله اعلمنا اذا كانت الشركه تخرج خلاص هذا سؤال جيد بعض الشركات تقول نحن نخرج الزكاه جيد فإذا كانت تتحمل الزكاة خلاص لا يجب عليك سمشي لكن في حالة مطلوب مطلوب. يعني, يعني, يعني رجل عنده أرض والأصل أن الأرض يريد بناءها سكن له جيد فهل يجب فيها الزكاة الأرض المشتراة لأجل بناء البيت لا زكاه زكاة فيها جيد أو لأولاده لا زكاة فيها ورجل يقول إن اشترت أرض ما عن دينية أبي أو شيء تاركه ثم فجأة جاني سعر طيب في بيته نقول يجيب عليك الزكاة ماذا حول يجيب عليك الزكاة حول لكن الرجل اشترى أرض وغرضه من الشراء أنها إذا ارتفع سعرها يبيعها فلما اشترى وجه ستة شهر ارتفع السعر فعلق لوحة للبيع نقول هذا يجب عليه ماذا يجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول لا يجب عليه يحاول من شرائها لأنه مريد لل للنماء. نعم. بعض الشركات يا شيخ في كل سنة تأخذ من زكاتها ما يعني ممكن يكون زكاة كم أو, أو من زكاتها مبلغ وتوزع على الموظفين بالتساوي عنده مثلا ألف موظف تعطي كل موظف ألف من زكاة. هذا هل هؤلاء من العاملين عليه هؤلاء هؤلاء وجراء هؤلاء وجراء فليجوز لها دفعها إلا إن كانوا فقراء. او محتاجه بالشروط التي ذكرناها ان يبين لهم ان هذه زكاه الثاني ان لا يطالبون بزياده عمل فلا نقول لهم مثلا نعطيكم زكاتهم ونطلب منهم عمل اضافي جيد هذه ضروري نبين أن لهم انها ايش زكاه لكم فيها منا كذلك لا يظهر فيها فيها المنه ما يجوز لكن لهم هذا تنزل في حسابك ريال ما يجوز الا عن الا ان كان العمل العمال ماذا إلا أن كانوا مظنة يقين أنهم فقراء ومحتاجين وإذا وصلتوا له أن يقبضها له أن يقبضها حسن الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح وجل اجتماع اجتماعا مرحوم وتفرقنا بعده وتفرقا معصومة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخوان المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخوان المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أنصر إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والكرام اللهم كل كل ضائف وكل مستضعف اللهم كل كل ضائف وكل مستضعف ذا الجلال والكرام اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والكرام اللهم أنصر إخوان المجاهدين اللهم أنصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم أنصرهم في كل مكان اللهم أنصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله